يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الْقَائِفَةُ من أَهْلِ الكتاب آمِنُوا بالذي أُنْذِرْنَهُمْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَنَهَا وَجْهَنَهَارِ وَاغْفِرُوا وجه آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ اتَّبِعُوا دِينَنَا قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَارِ 114. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 115. والله واسع عليم 116. يختص برحمته من يشاء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 تقين ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك